موج بحار النغم بالعديد من لآل الألحام توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان غوا. في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم أمار الشريعي. أصدقائي المستمعين مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم حلقة نستمع فيها نبحث ندقق ونتأمل نبدأ حلقتنا نبدأ بحثنا عن اللاق وكالعادة اتخير جدا بما أبدأ. اا بقالي كتير قلت لنفسي بقالك كتير ما, ما قدمتش فن الاستعراض السينمائي فن الاستعراض السينمائي حمل أمانة المسرح الغنائي أو الدراما المغنيه في مصر وفي عالمنا العربي بعد ان غاب صاحبها او بمعنى آخر بعد ان غاب المسرح الغنائي مع السينما وبالسينما وللسينما كتبت اعمال جميله جدا ولحنت أعمال جميلة جدا وغنيت أعمال جميلة جدا وتقدمت أصوات كي تأخذ مكانها وكي تأخذ حيزها في وجدنا وفي عواطفنا وفي قلوبنا وفي عقولنا من أبرز هذه الأصوات ومش بس الأصوات هنا الحقيقة بنتكلم عن الأصوات وعن الألحان محمد فوزي محمد فوزي يا أصدقائي مشكلته الوحيدة في وقته انه كان سابق وقته سابق وقته بيجا 40-50-60 سنة كده ابتدينا نكتشفه بعد بعد 50 سنة بعد 40 سنة يمكن ابتدينا ناخد بالنا انه كان عندنا ظاهرة مصرية مهمة جدا وقوية جدا وقد كده جميلة وقد كده أصيلة جدا محمد فوزي قدم أكثر من فيلم استعراضي وأكثر من أغنية استعراضية بطريقة جديدة وبطريقة مبتكرة زي اللي حنسمعها دلوقتي من أحد أهم أفلامه اسم الفيلم بنات حواء الأغنية دي فيها أكثر من جزء مهم الحقيقة مش بس رشاقة اللحن ولا تمكن صاحبه ولا قدرته على تغيير المقامات الموسيقية بالشكل اللي تستدعيه الدراما لا الحقيقة اتجاه اساسي واضح من اول ما هتسمعوا اللحن في التطوير والتجديد والتغيير مش هتحسوا ان انتو بتسمعوا حاجة قديمة هتحسوا ان انتو بتسمعوا حاجة تصلح انها هتكون اتعملت دلوقتي اه اه اه الحقيقة كمان مش بس, مش بس نقطة التطوير هنا لا في توزيع في خلفية اوركسترا في خلفية كورال لاول مرة هنصادف امتزاج ما بين توحيده واخواتها اللي هم الكورالات المصريات اللي حملوا عبء الغناء المصري في الاربعينات والخمسينات واوائل الستينات ما بين اذا هنلاقي امتزاج ما بين توحيده واخواتها والخوجات اللي كانوا عايشين في مصر اللي كانوا بيجوا يغنوا في الاوبرا او مع الباليهات المختلفة اللي كانت بتيجي مصر هنلاقي توحيده واخواتها بيقولوا الغنى الحب له أيام وله ظهور ومواسم بالذات بعد الكوبليه الثالث اللي هو كوبليه ست شادية وده هنتكلم عليه دلوقتي برضه وحنلاقي معاهم في أثناء الغنى تموج كورالي آهات كورالية بيقدمها كورالي الخواجة بلحن آخر ممتازج مع لحن مع اللحن الأساسي للاستعراض كيف يبدأ الاستعراض؟ يبدأ الاستعراض بعرض وتري لذيذ جدا ورتم الفوكس تروت اللي هو رقصة او جارية الثعلب فوكس ثعلب وتروت الجارية رتمي بيعمل بمتكتوم تكتوم تكتوم تكتوم تكتوم تك وده كان رتمي موضة في اواخر الاربعينات هو ابتدى في العشرينات الحقيقة وظل مسيطرا الى اواخر الاربعينات مع مقام الفاماجير ومقام الفاماجير زي المجرات الاخرى مقام قوي ومرح ولزيز كده ومتمطط وشائي ومتعفرت يعني بيخش العرض الاوركسترالي الواتري اللذيذ ده أه أه إلى أن يبدأ فوزي يغني والكورال بيرد عليه وياخد كوبليه فوزي كوبليه لذيذ جدا بيستعرض فيه قدراته هو الغنائية الصوتية وبنخش على اسماعيل ياسين بيتغير الرتم ويصبح رتم رول. ريتم <تصفيق> هو الوحده هي نفس الوحدة اللي هم اربع عدات يعني واحد اثنين 3 4 لكن بيختلف شكل تركيب الالات الايقاعيه وهنا بقى اول مره في تاريخ الاغنيه المصرية بنقابل الات الايقاع الغربية الدرمز وما شابه والبركشنز اللي هي الات أمريكا اللاتينية على وجه التحديد وآلات أفريقيا الغربية والجنوبية وبنقابل معهم في نفس الوقت الات الإيقاع العربية المصرية بيلعبوا مع بعض الرق والطابلة والدرمز والبركشن كلهم بيلعبوا في جزئية إسماعيل ياسين وبصوا على جمال اسماعيل ياسين شوفوا كده هل كان مطرب أقل من فوزي هل كان معبر أقل من فوزي هل مش حافظ اللحن ولا حافظه شكله ايه إسماعيل سين وهو بيغني دي هتركها لملاحظتكم وإنتوا بتسمعوا الاستعراض. بعدين بننتقل لإيقاع الفالس إيقاع ثلاثي الوحدة يعني بوم تك تك بوم تك تك بوم تك تك كده إيقاع رقيق جدا مع نقلة مع شادية في غنى أكثر رقة بالتأكيد من اللي قاله إسماعيل ياسين وبعدين. بتخش جملة الحب لها ايام اللي بنبتدي بيها بتخش بالفالس المرة دي بغير رتمها ويديها عشرة بلدي مزبوطين استاذنا محمد فوزي في الجزء بتاع فستان الزفاف اللي في اخر الاستعراض اصدقائي المستمعين الحقيقة برضو مش عارفين مين اللي كتب الاستعراض لكن من خف الدم بتاع الكتابة ومن شكل طريقة العرض وقدرة أو قوة الصناعة أو الصامعة أعتقد أو أزعم أنه الراحل الأستاذ أبو السعود الإبياري على أي حال إن ما أرجو اللي يعرف يقولي باقة جميلة جدا من محمد فوزي واسماعيل ياسين وشادية واستعراض الحب لها أيام يرثي ويالامل تعبان علي حالي يقول لي حيرك واقول له مين فخرك حبي كالعشاء شيء للموج وللميه من كويت الاشواق ما يلاقوا حن الحب بطوبه الحب بطوبه يا خرابي على هوا امشير هذا عبيب ومطر ومطر ورطوبه رطوبه رطوبه بيخلوا القلب يطير اه ويدرعش ويتدك ويقول هاتولي دفايق برد الغرام بيشكشك في قتتي وقفايا حب الشتاء جاء تاين قلقل متكلفنا حتى الجفا يعمل وفاء عند الفتاة والفتى عند الفتاة والفتى تاوي قلوب البنات عشقا على الابتسام والضحكه على الونيهنا والضحكه الزفاف يا جماله في حلم الشباب واماله وتناجي الصدايا خيانه في الوحدة وتتمنى في الوحده وتتمنى With the Bنت in the Golden Lifetime, they're gonna be